سيدي سيدي يا باب الحواوين أجيتك عصدر لا ضم أجيتك أنوحاً لنوحاً لنوحاً لنوحاً لنوحاً أنوحاً وبجير كاظو أجي أن النعشاك إن شيعة عليك مساء شايب الدمعه اجينا نعشاك نشيعه عليك مساء شايب الدمعه وحق ضلع امك البضعى شوالم مصابك سبعه وحق ضلع امك البضعى شوالم نذر عمري الك خدي نذر عمري الك خدي رجيتك <تصفيق> على الصدر لاظم حلو حن وبكي الكرم رجيتك على الصدر لاظم سيدي سيدي باب الحوائج سيدي ببال ببال الله للخلق بالنيه يا يا المسدوده ما تسد وسع حدوده يا بطل ما يا يا يا مثل عفى الله ما وخلص جو ود بان الخالق باللي المسدوده وبعدك ما تسد واسع حد ود يا ايدك دوم ممدوده مثل عباس عمك ما خلص جو يا ابن حيدر عال العالي يا ابن حيدر عال العالي هيكك وبجي الكاظم اجيتك عال صدرنا انو حن وبكي الكاظب عجبه وما نصف ظهرك سجن قضيت كل عمرك عجبه وما نصف ظهرك سجن قضيت كل عمرك الله اللي يعرف باسرارك الله اللي يعرف باسرارك صبرت حزني وحيرت بمرك صبرك حيار العالم صبرك حيار العالم تم <صبرك حيار> التجيب <العالم> في سوديو ومؤسسة جاسم الكعب الإسلامي اجيتك عصى درناطور حلوحا حلو وبجي يركاظ متعني بالدمع توروح من كزر قضاية سنين عمر بلهفة وبخزر متعني بالدمع توروح من كزر قضاية سنين عمر بلهفة وبخزر بطل بعتجي يا بط تصوح مت وجرا يا بطل بعتجي يا تصوح مت وجرا على بمك فاطمه الزهراء لا تخلينا نرد نادي تخلينا نرد نادي مشيتك على انا وحن وابكي الكرم جيتك عصب ادر لاظوم انا وحن وابكي الكاظو خللي ليل ومينو ما نهزان شي عم بس نصوم خللي ليل ومينو ما نهزان يا عمسا ديني يقول بس نرطوم هذا اللي يشكك بنا ما يفهم هذا اللي يشكك بنا ما يفهم عدنا حسين قدوه وغيره ما يرهم بخيره شلون نتوالي شنان نت ولا تجي انت في الصدر لطم انوحا وبجي الكاظم تجي انت في الصدر لطم انوحا وبجي وخليت موحالي بس ما رح للخايه سيدي يا اخي علي يا يا وجفه وشبتك المره قد مره, مره لجنا الحزن جدك الجده يا لو انعلياك وان الماء يظنها حاماك وخل دموعين بس مرة على الخد لو انعلياك وان الماء يظنها حاماك وخل دموعين بس مرة على الخات آخي علياك واسفو شبدك مرة جدا نصاليت جدا نعيز الزهراう القائم نعيز الزهرا político الجياتك عصد الرناطم جياتك جياتك جياتك الوحهم Army Army Army Army Army Army Army Army Army Army Army Army Army مزدوده ويا ويه بابك ما تسد دواسيح حدو ودوا حبيبان خلق قبل بابك ما تسد دواسيح حدو وديا يا بط البات ايدك دوم ممدوده يا بط البات يدك دوم ما خلص جوده هذا <تصفيق> الصوتيه والتوزيع علي الفاذلي <تصفيق> كارم رجيتك انو حنوب كلمات, كلمات الشاعر الحسيني المبدع, المبدع محمود مراد المدرس, المدرس ادا الرادود الحسيني المبدع باسم اللامي مونتاج و تقطيع صوري عدنان لهليتي التصوير الفني المدرس مشتاق الكعبي